نجت ابراهيم من النار علم القران كل سوره فيها رحمتك بايه كل سوره فيها كرم من ربنا قد ايه علم القران طب ليه اول حاجة بعد الرحمن علم القران لانك مش هتعرف الرحمن من غير القران ولان اكتر حاجه هتوصلك للرحمن وتوصل قلبك بيه هي القران يا اللي عايزين توصلوا للرحمن يا عايزين تبقوا من عباد الرحمن القران هو الطريق علم القران طب لا علم القران اول نعمه في سوره النعم والرحمات لان الدين هو اعظم نعمه في حياتنا الدين هو اكبر نعمه في حياتنا يا جماعه الصوره بدات باعظم رحمات الدنيا وختمت باعظم رحمه في الاخره اللي هي الجنه عايزين نعرف صوره الرحمن ورحمات الرحمن عايزين نعرف نعمه ربنا عشان ما تتحرقش مننا عشان ما مننا خلق الانسان خلق الانسان انت كله رحمه انت كل حاجه فيك رحمه يا جماعه يا جماعه الحاجب دهو الحاجب ده مش رحمة ملك الجبال العالم لو شلنا حاجبه هتبقى انسانه مخيفه هتبقى انسانه صح يعني انت طبك راحت تعمل ايه اهو دي حاجه بسيطه الضافر الصغنن ده لو اتنازع شوف الالم مش هتعرف تنام اسبوع وممكن اكتر من كده عشان ضفر يتشال بس لسان المزمار حته اللحمة الصغيرة اللي في الزور هنا اهوت ده عسكري مرور ربنا حاطهولك في زورك اول ما يجي الاكل ينزل عسكري المرور على طول يقفل المدخل التنفس عشان الاكل يعدي اول ما الاكل يبطل يقوم على طول فاتح مجرى التنفس عشان الهوا يدخل عسكري مرور حته لحم بقالها من غيرك كنت تموت حته لعابه من غيرها اقلب بؤه بايا كان يموتنا كلنا على طول ربنا ما نسيش حاجه ربنا ما نسيش حاجه في رحمتك في خلقك في كل ذره في جسمك وفي كل عضو في جسمك الرحمن يا جماعه انا قاعد قدامكم كل الوقت دي قدامي ترى الكاميرات كاميرا قريبه كاميرا بعيده كاميرا ابعد ليه عشان الصوره تيجي واضحه لو انا حبيت دلوقتي اعمل موقف يعني غير شويه ورجعت نص متر ورا المخرج ما تعرفوش هيحصل له ايه لان الصوره تبوظ لان دي جامد انا عيني عشان تشوف الثلاث كاميرات ربنا مدانيش ثلاث عيون عين لي القريب وعين للبعيد وعين الابعد ربنا ادك عين بتجيب الزوم بتاعه كل حاجه كثيرا لما بقابل ناس في الشارع يقولوا لي انت شبه اللي بيجي في قناه الرحمه بس انت تخين يعني هو بس انت صيع هو تخين اقول سبحان الله الكاميرا حتى بعد تلك كاميرات مش جايبه الحجم الحقيقي عين بتجيب كل حاجه بالحجم الحقيقي باللون الحقيقي بكل حاجه يا جماعه يا جماعه ايات من ربنا سبحانه وتعالى ايات من الملك سبحانه وتعالى لو كان ربنا سبحانه وتعالى ما فتحش الفاتحه اللي ما بين المخ في الجمجمه اللي بتوصل العصب البصري للعين كان زماننا كلنا بنعمي كنا بقينا زي الدود اللي تحت الارض عمي لو كان ربنا خلق الرئه لا واحده بس رئه واحده لو كانت باظت كان الانسان مات كان كتير جدا ماتوا بالاختناق كتير جدا بتبوظ عندهم رئه والرئه الثانيه بتكمل زي كده والكله الثانيه بتكمل طب لو كان ربنا خلق الكله الرئه صغيره كنا مشينا نلهث زي الكلاب لان الهواء اللي داخل مش كفايه مش كبير اذن هوا يدخل ويطلع بسرعه طب لو كان ربنا سبحانه وتعالى خلى الكعده مش موجود يعني تيجي تاكل تاكل اللي جنبك كنا وصلنا زي الانعام ناكل ببقنا يعني من غير لو راس غيره كنا لهفته زي الكلاب لو فيش كوع كنا اكلنا من الاطباق ببقنا زي الانعام لو مفيش العصب البصري الفاتحه بتاعته كنا عيشنا معميين زي الدود لو م... ال التمان... 80 عضله للتعابير في وشك مش موجوده كان بقى وش الانسان زي وش الحمار او وش التعلب لا في ضحك ولا في فرح ولا في حزن ولا في قلق ولا في دشه قد ايه رحمك قد ايه رحمك قد ايه يا جماعه يا جماعه اول مره عملوا سكهك الحديد في العالم جم في الصيف لقوا سكهك الحديد اتمددت كسرها ورجعوا بانوها من تاني واكتشفوا قانون اسمه قانون التمدد بالحراره ربنا خلق في جسمك كل رحمة تحسبا لاي ظرف تتدبر في جسمك يعني في القطب الشمالي درجه الحراره 70 تحت الصفر فلما نزل العلماء هناك خدوا معاطف ثقيله جدا جدا عشان يعيشوا هناك ويبحثوا علميا هناك فلاحظوا قال لا طب ما العين المايه اللي عليها دي المفروض تتجمد ده 70 تحت الصفر والأول مره يكتشف الانسان ان ميه العين لا تتجمد فيها ماده ربنا خلقها من يوم ما الانسان نزل على الارض من الاف السنين لا تتجمد ربنا يعني وضع فيك اللي بعد عشر سنه ما تروح القطب الشمالي او كانه لا تجمد عشان ما ي... عشان تنتفع بالخيرات اللي في قدام الشمال وجنوب ربنا يا جماعه ربنا رحمته بيك في جسمك قد ايه اللي اللي جاله سرطان ما سنه وعمل عمليه وركبوا له امعاء بدل المساله ما يعرفش يلمس ساعتين عشان يدخل الحمام اللي جه عنده سكر ما عادش يعرف يلمس ساعتين عشان يدخل الحمام يا جماعه يا جماعه عايزين نعرف رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا قد ايه في حياتنا رحماك الملك رئتك ديت لو كانت من غير غشاء حواليها كانت كل ما تتنفس تقوم عظم الضلوع تلتهب ويبقى النفس عذاب عذاب لو كان فيش حجاب حاجز تحتها كان كل ما تاكل المعده تقوم ضغطه طالعه لفوق على النفس كنت تتخنق لو اكلت كتير كنت يا تاكل يا تتنفس يا اخواني انا عايزكم تصدقوا ربنا يرحمكم قد ربنا رحمنا قد ما بين كل عضله والدنيا شويه دهن عشان لما يشتغلوا ما يحتكوش ببعض والا كانت هتبقى التهابات الييمه في كل عضله في الجسم شغلتها نص ساعه ولا ساعه يا جماعه انا عايز انا عايز ربنا سبحانه وتعالى ملئ خلقنا برحامات شكلها ايه من عند سبحانه وتعالى خلق الانسان علمه البيان علمه البيان يعني خمس مليون كائن على وجه الارض منهم طبعا يعني يعني مئات الالوف انقرضوا بال اكثر يعني 5 مليون كائن على وجه الارض الكائن الوحيد عليه وبلغته العيون يتكلم والانس 5 مليون كائن على وجه الكره الارضيه 5 مليون نوع الكائن الوحيد اللي اللي تعابير وشه بيبان عليه الضحك والحزن والفرح والقلق والدهشه هو انت مش غيرك 5 مليون نوع على وجه الكره الارضيه النوع الوحيد اللي يعرف نبرات صوته ويزودها ويقللها وينعمها ويعبر عن اللي جواه بيها مش غيرك 5 مليون نوع على وجه الكره الارضيه النوع الوحيد اللي يعرف يتكلم 5000 لغه بلسانه وانت مش غيرك 5 مليون نوع على وجه الكره الارضيه النوع الوحيد اللي يعرف يصوب ويكتب شعر ويعرف يكتب ويعرف يرسم ويعرف يحفر ويعرف ينحت ويعرف يكتب كتب ويالف كتب وانت مش غيرك خمسه مليون نوع على وجه الكره الارضيه ان هو الوحيد اللي يقرا يحرك ايديه ورجليه ويحرك ايديه مع الكلام عشان يبين على اللي جواه هو انت مش غيرك انا عايزك تعرف لو كلب رفع ايده كده هيعمله معجزه بس عمران انت عمران ربنا اداك ايه لو قطه غمزت بعينيها كانت الناس اللي حواليها وقفت من طولها ايه الاعجاز ده لو لو ثعلب ضحك ولا حمر بكى ده كانت الناس كلها انهارت من الانبهار باللي حصل انت شوف ربنا اداك ايه كام مليون كلمه ممكن انك تكتبها كام مليون كلمه ممكن لسانك ينطقها كام الف نبره ممكن صوتك يطلعها كام الف ملمح وتعبير من تعابير الوش والدهشه والقلق والحزن والفرح ممكن وشك يجيبها كام مليون قصيده ممكن الشعرايه يكتبها كام يا جماعه علمهه البيان ربنا علمك في العيون اسمها لغة لغة العيون يا جماعه لغة. من غير ما تتكلم البيان يعني انك تقدر تعبر عن اللي جواك شوفوا من رحمتو بيكوا العين لها لغه طب وتعابير الوش في علم اسمه علم البنتوميم علم التعبير الصامت انك انت بس بتعبر وشك تنقل طب والايدين والرجلين من غير ما تتكلم في لغة الصم والبكم بالايدين بس من غير ما تتكلم طب لو اتكلمت 5000 لغه ربنا مكن البشر ان هم يتكلموا بيهم طب الصوت الصوت نبرات الصوت في علم اسمه علم. من الالقاء القاء الشاعر كنا نمشي ونروح مسابقات القاء الشعر كله معتمد على نبر صوتك في التعليه والتطويق وانت طيب في الايدين علم الشعر والرسم والنحت يعني ايه انا عايز اقول لك ربنا ادك بيان قد ايه راحه ما قد ايه معجزه نطق كلمه واحده بلسانك اللسان فيه 18 عضله كل حرف من الحروف عشان يتنطق كل عضله من العضلات دي لها وضع بتتحرك فيه يعني عشان تنطق كلمه من حرف 18 حركة بتحصل جوه لسانك طب عشان تنطق كلمه 10 حروف 180 حركة كلمه الحمد لله كم حرف 10 حروف يبقى لسانك بيتحرك فيها 180 حركة يبقى بتقول الحمد لله مرة ربنا بيديك في لسانك بس 180 نعمه هتعوضها ازاي وقتك كيف ربنا على نعمه ازاي وامتى بجد انت كنت الاول نطفه نطفه صباح حيوان العلماء اللي سموها كده مش حد مننا العلماء اللي سموها حيوان في الأول حيوان بعد كده حصلت اول معجزه الحيوان بقى خلايا عضم وخلايا عصبيه وخلايا لحم بعد كده حصلت ثاني معجزه الخلايا بقت سمع وبصر وقلب وكبد وكله بعد, بعد كده حصلت ثالث معجزه شويه اللحم والدم دول بقى بيحبوا وبيكرهوا وبيغضبوا وبيرضوا بينبهش بعد كده حصلت رابع معجزه ده بيقدر يكتب شعر ويالف ويعبر عن اللي بنفسه ويمسك القلم يكتب كلام يا جماعه ده ايه ده وكل ده كان في الاصل حيوان حيوان منوي اقسم الشاشه نصين نص فيه الحيوان المنوي ونص فيه خطيب واقف بيخطب ونص فيه شاعر قاعد يخطب قصيده حب ونص فيه واحد حماسي زعيم امه بيخطب في امته ونص فيه واحد اسم شاش عشان تعرف الرحمه رحمه الرحمن رحمه الرحمن نزلت على حيوان الملاوي خليته ايه لما ربنا علمنا البيان عملنا بيه ايه اللي بيكتب شعر كتب شعر للحبيبته واللي بيعرف يفهم رسم رسم بيه ايه وكده واللي بكتب شعر كتب عن ايه واللي كتب كتب حربوا في ايه واللي بيعرف بقى الملتزمين والطارق الاسلامي واللي بيعرف يمثل والتاجر راح ضحك عن الناس في الغش والخنا والكذب لما ربنا علينا البيان عملنا ايه علمه البيان الرحمن الرحمن من غير البيان كان زمانك ايه الشمس والقمر بحسبان ازاي يا جماعه الايه دي رهيبه يا جماعه الشمس والقمر بحسبان عارف يعني ايه عارف في الاب والاب لما بيجي ابنهم في الصيف يقول لا نلبسه لبس خفيف اصل صعب علينا يحتار طب في الشتا لا لبس تقيل اصل علينا يبرد حسبنا ربنا حسب لنا كل حاجه حواليك عشان لا تبقى حر ولا تبقى في برد ولا تبقى تعبان حسبنا لو الشمس كانت بعدت اكتر من كده شوية كنا بقى... الارض بقت فريزر كنا اتجمدنا زي الفراخ اللي في الفريزر كده طب لو الشمس قربت شويه كنا اتشوينا واتسهرنا من الشمس طب لو الشمس كانت اكتر